ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات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 يَا جِبَالُ أَوْبِي بِمَا عَهْدُوا وَاضْرِبْ وَأَلَمْ نَأْلَهُ الْحَدِيدِ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّبْتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَهِيَ السَّلِيلُ مَا ذَرِيحٌ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسْلَمَ لَنَا عَيْنِ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بإذن ربه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 قُلْ مَنْ سَآتَهُ فَلَمَّا خَرَّتْ بَيَانَةُ الْجِنِّ أَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَدَيْثُ فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ لَقَدْ كَانَ لِسَبَأٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ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 وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْنِ دَوَاتِ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَل نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورُ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سيروا فيها لياليا واياما امنين فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احاديث فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَا لَهُمْ كُلَّ مُزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَقِيٍ وَلا قَلَ صَدَّ قَالَهِم بِوَلسُ غًَا نَّغُ فَتَّبَعُ إَِّ فَريقًا مِنَ المُؤِّنين. وَنَا كََ لَغُو عَلَم مِنْ صُقانٍ إِلَّنَ عَمَ مَؤِّنُ بِالآخِغََةِ مَِّن غُوَ مِن هَا فيِي شَك وَرَبّكَ عَ قُلِ شيءَيءٍ حَفِي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 وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُمْ له مِنْ ضَرِيرٍ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ فَإِذَا فُزِعَ الْقُلُوبُ بِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ الَّذِي يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 قُلْجَمَ بَيينَ نَا رَّ نَ صُمَّا يَفتَعُ بَينَذ بِ الحَِّ وَ الفَتَُّعَلي قُلأَرونِي الذيذينَ الحَقُتُم بِهِ شرَكَ كَلَّ بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا فشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين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 ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض يرجع بعضهم إلى بعض للقول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا Yقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا أكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا الْمَكْرُ لَيْلًا وَنَهَارًا إِذْ تُمُرُّونَ إِذْ تُمُرُّونَ أَن تَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجَعَلَ لَهُمْ أَنذًا وَأَسِرٌّ مَدَامَتَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالُوا مُطْرَفُو آلِهَتِنَا إِنَّا بِـمَا أُرْسِلْتُم به إِلَّا قَال مُطْرَفُهَا إِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُم بِكَافِرُونَ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ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 وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَ دَارِ ٱلْفَأْئِ لِّلَّهِ إِلَّا مَن آمَنَ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لهم جزُضَّع فيِي بِمَا عَامِلوا فَأُنائِكَ لَم جَزَ أُضَّع فيِي بِمَا وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ 7. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له 8. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ الَّذِي قُلْ سُبْحَانَكَ إِنْ كُنْتَ وَلِيًّا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِغَيْرِ فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا قالوا ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم عما كنتم تعبدون يريد ان وقالوا ما هذا الافكم مفترى وقال الذين كفروا للحق لم ما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 Qul ma sa'altu kum min ajeri fahu lakum In ajeri illa ala Allah Wahu wa ala kul shay'in shayid Qul in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 ويقذفون بالغيب مما كان denied وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياء من قبل انهم كانوا في شك i morir